117. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 118. والفتنة أشد من القتل 119. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى لا فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 112. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم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 112. وأتموا الحج والعمرة لله 113. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 114. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى لا يبلغ الهدى محلا، فمن كان منكم مريضا أو به أثما مر رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.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 تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام 114. واتقوا الله واعلموا أن إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ